في الليل والنهار لآيات لعل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا كما تدخل النار فقد أخزيت رضنا إنكما تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار رضنا إننا سجنا منادئ نادين إيمان أن آمنوا بربكم فأبنا فأبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد لهم ربهم أن جَرَّنَا وَذا مَن ذَكَرَ النَّاسَ بَعْضُكُمْ مِن دَعُوا بعض فَالَّذِينَ مَا جَرُوا فَالَّذِينَ هاجروا اودوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلونا اكفرا عنهم لو عنهم سيئاتهم ولانخلنهم جنات ولانخلنهم جنات جنات تجري من تحت الانهار لا أدخل أن جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا هو حسن الثواني